بديناش بالترجمة والتعريف صاحب الكتاب. ما يضرش ان شاء الله. لانه اهل المغرب نعرفين اشتريتها. بالنسبة للرواية اللي اختارة هي رواية يحيى بن يحيى الليك. كما قول معنا. بالنسبة للذي يقول وحدثني عالمالك. تقول شكور. ولك. تمام? ليهو ابو مروان. وبيض الله بن يحيى بن يحيى الليك. مش كيف انه يعني عن السياق السنف كده اشتريت نقول وحدثني عالمالك. بشكور ما ذلك. <تصفيق> هو بيقول أبي هو اللي بيقول وحدثني أبي عن مالك ما هو حاد شن اثنين رواه مقدور تمام خمسة القصة هذه ولا حبيت نقولها نعم بالنسبة للفقهية حبيت يا نطول معاكم حابين نذكر يعني شيء من طرف كلام العلماء استلف في بعض في بعض المباحث ولكن الوقت مش بشيكافه ذيك علشان بدينا نقرر نسرع شوية أكثر ولا إن شاء الله في مجلس آخر أنا في سنعاً آخر يعني نذكره يعني بتعليقات مرتباتٍ مش عندي كي ها كتابونيك شوي. شوية سامون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر الأنبيان والمبسلين محمد المحمد العالي المصحبين والسنعين ومن فلاهان والشريفين والكاملين لما باب والأعداد التي عن ذلك عن عباد يعني من عبر من خلف منه وسني عور من الزواج يقول ذكره الله في الحكيم اذا يقول منه المذنب فقال الله من بس بذك المذنب فقال عور من عباد الله فقال الله الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مسر أحد اذا عن القسم المقرر ان كل شيء مفخره كل عن ف ثم غسل وجهه ونبح في عينيه ثم غسل يديه ثم ثم ثم على رأس إلى ثلاثة حفاظات من المال وضطبط رأس أميلي أبو واجه واجه ووزني هل تقتل خطانا فالأحداث صلى الله عليه وسلم كان يقولون أنه مس خطانا من فقد وجب الصحابه ثم بان نسخه نعم وعليه عليه لك في الزيقامة ما زال درجين هو جنب يمشي تيامهم يمشي صادم <تصفيق> هذه فتاوى سادجة هذا أساس لها <تصفيق> العلم الراسقين لا يفتون بهذا أبدا تقوله يعني بعض المتقولين في هذه الأزمنة ومن ارتكز على حديث ذكره أهل <تصفيق> العلم القديم فهو باطن عن الرجل يعني إذا أدركته الإقامة على جنب يتيام ويسأل تغتسر ثم تصادم فماش منهم الماء موجود والشوف موجود التدرش بقى تتصل سواء خلط ولا ما اخلطتش قال لك الجماعه الجماعة تي مجند انا جماعة مش تاخد والماء موجود شنو تتيامن والماء موجود ايو فقنا هذا الله وحدهتني عن ملكة لشان عن العالمية لو فعلها لقالوا اه مبذر خليفة يعبث بمال المسلمين مهمنا لشنو الثغرات هذه فنجل ود أن ينتبه إليها خاصة إذا إلى قبل ذا الرجل مسؤولية وكان راعي على أناسي اياه خلي ثغره ولا ثم لهؤلاء المرضى أو غيرهم حاول ما يعملش حاجته دي مش بحطش شروحه في محل شك تهدر قالوا كل الناس يجب الثياب. نعم. ووقع حدث في زمن يحيى بن يحيى الليفي أن الحاكم عبد الرحمن وهو أمير الأندلس في تلك الفترة وقع أمة له في رمضان فجمع فوقها وقلل مياه شعريا نعم نعم نعم نعم تمام وأذهبوا مالكا على الخياط في مسألة التفارة والإطعام تمام والعد فجاء يحيى قال له صوم شهرين فقعد له يعني اعطاها السعيدة كما قلت وهو توه امير يعني اذا بما يقول الساهر ما لا اذا قال له تصوم شهرين فخزر الفوق هذا خليني سكت خلين. فخرجوا قالوا ليش ليك افتيتوا بشهرين علاش ما قلتلوش اعطيكوا في قلها ذا فهمت كم باش يعتطلوا نهاري كلها هابط على الجوال يمتاعه <تصفيق> الفلوس الموجودة <تصفيق> ها؟ والإيماء موجودة والمكلة موجودة فهمت نهاري كل الرجل يعملها ويكفر الخل يصوم شاهرين باش مهاتش يعمل تمام؟ فهذا هو الفقه والنظر تعرف باش تفتي والرقم تأتي ينزمك أحيان لضعض الفتاوة طبعا المقرونة بالنص ولكي زي تكون فعالة ونافعة تعطيهوش فانت حاجه بتمشيها كيف وبره بحس فيها شيء لازم هدوجه باش يحس اللي هو غلط وعمل حاجه فاهم شقه فاهم عمل فلذلك الفقه فهم وليس نقل، الفقه فهم لازمك تفهم الناس بتعرف كيفاش تتصورها وكيفاش تعطيها للناس مش تحفظها وتجي تتعاود هذا ما عمره ما كان فقه وعمره ما تنفقه انفقه تدور النصوص وتعرف شيء من الشخص هذا no. نعم قال مالك في <تصفيق> رجل وجهه في ثوبه اخر احتلال ليس الشهوة التي تحركه وليست المنامات التي يرى فيها أنه مجامع أشبه ذلك. تمام؟ الضابط في الغصل ما رآه. تمام؟ لا ما رآه في نومه ولا ما اشتهاه في قلبه. تمام؟ نعم. لا يغوث في <تصفيق> المرأة إذا رأت ما يرى نجل. على حدثي ناحية عمالية عن الإشارة العوارة النسبية على رسول الله وقالة رسول الله جاءت موثقه ان الله صلى الله من هو الصور الرواية الأولى هي وهم في ذكر عائشه وان الصحيح هي ام سلمة نعم القصة لوجه لا وجه جامع قال عبد الله ليس وهم من مالك طب. وهم في أحد الروايات دون مالك لا. انا عبد الله بن عمر كده يقول لا باس بفضل مره مالك تكن او دون son No, ale no, صحيحا. تمام? والمختار عندنا لكم والشافعي هو هذا. ومن تيرلم الى الكفاية فصلاب كذلك. نعم. يا رضا يا رضا Gracias. خلاص تدار الصلاة. قالوا حدثني عن مالك عن شابي عن أبيه عن زوج صلى الله عليه وسلم قال يحيى قالوا عن عن عن صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قالوا حدثني عن عن هو شد الثوب بين الرجلين. طبعا زمان بكل يا باية طبعا ما عاد. يعني تلف على روحها كي ما بتاع نعمل الصغيرة اقبل الوقت. اقبل فهمش كوشات. تذكروه ياخدوه يروح توه كذا وينحوه ويغسله. اول امرأة تقول لك اعمل هيكية تنفيق مش انت التنفاها هي التنفيق. يعني ما عاد يقبلو الشيء دي تبدأ تقومو مش غدي كل شيء كانوا تلاتمئة وتسعية وما كجيت دينار بتصور فجأة وعمل لديك فرقة للت كل ايه نعم هذا واحد الناحي عن ملك عني شهر من العمى وقال ليس عن المصحابة اللي انتبتس لروسك الراحي وطمت الدوارة بعد ذلك كل صلاة قال نعم لما ذكره مالك في باب المولى القائمه لا <تصفيق> ارافقك بشيء شوفوا ولم داخل اعلى بنزف وكشف عن فرج يقول فصاح به الناس فعلى الصوت فقال النبي اتركوه ثم امر بما تستقبل هنا ما ذكر مساله القيام ولكن ذكر في موضع اخر ومالكم اختار هذا السند التي فيه يعني هذه الزياده المنقوصه ولكن المالك يرجح السند على يعني تلك الزيادة في المسجد تمام؟ لأنها مرمية من طريق ثابت على أمس ولي قبل قطاها ومالك له شروط فاختار هذه عن الاخرى يعني فرضي أن يخرجها موسى أو معضل لحيث من سعيد الصغار التابعين وما رضي أن يخرج ذلك الموصول التي فيه تلك الزيادة تمام؟ فأت ناحية المسجد فبالق هو ومخرجه لكنه ما يعرفه، تمام؟ عنده بها خبر لكن رضي أن يخرج هذا لا. نعم مدني كان أولاد المدينة كان في يهوكم ما يثقش في الآخرين عنده مشكلة مع الأطراف الأخرى يعني طبعاً مش تهمة ولكن خيطة هو لا يتهم الكل ولكن يحطط نعم يعني دام عنده في المدينة نص وإن كان السند فيه إرسال أو القطاع فيخرجه لأن الأصل موجود ولكن احنا لما يعني كفر الجهل فينا وقلت بصيرتنا بهذا الفن ولينا ما رميه الأئمة فهم اتنين الحديث ما خلق لوش ها الحديث دراج نوني ها الموصل لوش لا انصلك لك انت يا فالح في 2014 هو عايش في القرن لو الموصل لوش وانت خلق الله التطور يسيح وحتى لو سلمنا انه خلق انت وين تدرس سحيح وانت الموصل سحيح يعني ما عندك تلك الصناعه باش تميز صحه الاسماء من ضعفه تحتاج الى شويه تدريبات كما يقال باش تتعلم الفن هذا باش تقدر تميز ولكن هيهات بين فقه هؤلاء وبين هؤلاء توا خرجوا نسخه قالك صحيح الموضع ضعيف المواقف تعسن لهؤلاء لان المضمون ما يحترموش السلف كجوا يحترموا ما يسووا هذه فالموطا تعرف متى تقراوا التاريخ تشوفوا فضل الموطا وتشوفوا كلام السلف في الموطا وكلام الناس في مالك وكيف يعني صنف هذا الكتاب وجرده ويعني وشهد في إخراج الصحيح يجيب لهم صحيحه بالناجه ضعيف بالناجه صحيح درشونه ضعيف درشونه أول الموطى سايغوم اللي بيسايبونه اصول سايغوم تحب تعرف العلل والضعف الواحد أرجع بدي اقدم ما تمسوا هناش الكتابة ده بكتسوش نعم الكتابة اخر هذا سيء ايه التقرار ما هو؟ كي ما الناس قبل كي ما اتقاله؟ ايه بتتكلم على الأسانين ديني فيه أعمر مصنف اخر واحد اخر مش تجي من المواطة تقسمه يعني تنتي مسيت الاصر جوالك اخر تماش نسخها ضعيف مواطة صحيح مرفع انت جيت عملته كنت هادو ما ما ما عنده من يوصل ورحب شوقهم اللي يفعه وبرشة والي هاي يتتحرك شوية في المصطلح ويهبط في السودنة كاكل يبدى يمنس صحيحة دعية حسب في حسب في معلق معظم ما عنده من يضحك يضح قعليف اللي في المصنع يضحك يعني مش يعرفهم حتى حد ما. نعم فوز كتب. يصور مرشانة فهمت، مش الديبلاستو درية كان عاي طولهم بعد يكون يجي يخدمنا الكتابها ذاية الشهر هو كيف يلقت في الخبزة يعني. لا الحشب كما يقال فهمتا. لمشر السنة ولا لإظهار السنة ولا لإحياء السنة ولا للعمل بالسنة. انه هو فهمت يتحرك بشي ممي. فهمتا. كسره الخبز ذاك عليش يخنطب. فهمتا. ويملز. ذاك في ولكن يجب والسنة يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن فهمت يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك مئتين ألف ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون هناك شخص يمكن ان يكون في شخص يمكن ان وفي كلام أصحابه، <متحدث> تمام؟ وفي كلام فريق أهم العلم في متقدمنا، الكتب الكبيرة والدواوين فمتي الواسعة، وقتها تتمرس كل ما نقد في مت على أصل من الوصول هذا الإمام، وكان تبدأ عندك يعني شوي غرق، نضج في تحليل المسألة، تبدأ عندك الكورس بجملة وينتلق الفائدة دوماً، يعني واللي عندك باحث في المسألة، وقتها تقعد في فادرة، واللي تفهم كيف تفهمهم عن ذلك؟ بتشتجيب مصدقوها عايشين في آخر الزمان هاي الدنيا مش في ما. والناس مالك مولود من الهجرة في القرن الأول. ما احنا مش من هذا الكلام. مش احنا بالند نتكلموا بتتكلم دي هذه المشكلة والطامة العظمى تتكلم ليه سفيان بن عيانا قالوا له خالفك مالك في الحديث ووسك تقلب وفنتنا ووسك تلم فم تقلب وفنت قارن فيها بمالك صغير أنا قال قدامنا وهما فرد زمان فرد وقت قالوا خلاص قال هما ذاك هم وفنتنا ما قال ما كنا نتبع آثارنا فمن كتب عنه كتبنا ومن تركه تركنا ومن شطبه شطرنا شوه؟ ند في روحك؟ هذا بلعينة دائرة امش نتكلم على عمك صالح بحد دائرة نتكلم على صفيان بلعينة قال الشافعي يعني لو سفيان صفيان فانت وانالك لذهب يعني ذهبت السنة بالحجارة او لذهب العلم والهد اه لا احترموا احنا شوية فينا نتكلم اتكلموا اتكلموا نعم قال او احداث الامرائي نعم لا باس بالبول قائما ولا بأس به نعم فهذا كله دل على الجواز والاباحا والمشروعيه واكثر هذه صلى الله عليه وسلم انه بدا جالسا ولذلك عائشه نفت قد ما رايته بال قائما قط هذا النفي تمام وحديث حذيف بن اليمان في البخاري عن النبي بال قائما تمام فقال فابتعد عنهم فقال اقبل فوقفت عند عتبة وهذا لا بأس به يعني تقف وحده يعني تغطى عليه شويه ما فيها فس. بخلاف الجالس نرى في حديث المغيرة بن شعبه وجابر بن عبد الله انهم يقولون وكان اذا ذهب ليقضي حاجته ابعد المذهب لانه مش يجلس راك على شيء يبيع يجيش ولا يخلي تمام بخلاف سنبوي قائمه كذلك قال عمر، البول قائمة أحصى من الدب يعني ما نسمعوش حس وخلاف بعد كي يوقع تفرج أسواق كده كده يجب نفهم الشيء ده نعم ومالك أراد الأول الإقراض أن هذا الأعراضي بلق قال فتركوهن، يعني فالحور ما في بول هي ليس في القيامة تمام، فحتى إنكاروا الصحابة على مسألة البول مش خط الواق اي مال نعم. أعراضيش نعملوا الورد، قلت منا نعودين أبول كم دون مسياسات سيسونا ويلا خرجو كلاما ممكن مسمعي قال الحمد لله منا هل يحبك كنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هو نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن Wydaje mi się, że to na mnie, na na mnie, na mnie, na نعم أنا ذاتك في رأسي هذا وصي على ذلك. أنا وحبيتي على أيدينا عدل على ذيابنا رحيلي عن منصنيك طولنا زني على مياهنا سمع الأذان ثم يأتي إلى الرجل وهو يصدق أن يقرأ القرآن ذن يفر من الأذان ولا يفر من القراءة وهنا فضل العلم يعني الأذانة على القراءة والله أعلم وجاء في بعض الزيادات أنه إذا سمع الأذانة خرج إلى الروحاء وهي قدر ثلاثين ميلاً لا. هذا وحدثني على ماذا ان يكون فقه الإيماني وان يكون له نظر في من يهم يصلي بالشباب ميسيرش يطول شويه يصلي بالكبار يخاف يصلي بام يعني يكراهم الوراظ سيس الناس سيس الناس سيس الناس نحن جوا معنا الكل الجالكبار الشباب الكل فانتي معاش موجود في الجبال اخذر بالصفة اللي وراك توفة كان بكراسي فهمتني قاعد يصلي والآخر مليل والآخر مقاط كلها الجنة وينهم الشابات؟ ما فلناش شابات كل كلها الجنة كلها ولذلك يعني هنا لازيمكم ان تخفيفون وان تترفقوا بالناس نعم سوء الى ماذا عن قابل الحوضوري قدردوا ان يشمعوا معكومة فأرادوا يكينوا على عبادين Gracias. كلام المباح فمنهم من جعلهم من الأذان ومنهم من لا يجعلهم من الأذان، تمام؟ جعلهم من الكلام المتخلي وسط الأذان، ولذلك نشوف الشافعي هنا، يقول لو إنسان أذن وشافت صغير ولا حاجة هكذا نجي يتكلم بكلام غير ما يرجع يأذن من غير ما يعوض منه، فاستدل بهذه الزيادة على صلوا في قال فهذا من كلام المباح وليس من الأذان، تمام؟ نعم. يعني تصور ايدي واحد في الهداد كان كان تصير اليوم بتاو مثلا واحد ايه ايه ايه جاعة فل في نمتحية على الصلاة فلان اتنين ياركع ياركع ياركع كل هذا هدا جن ومن الدراج بيها جن يجوز اكي اه نعم يجوز ولكن ماذا بينا نتفيد الشيء داي بانه الجهل عام الجهل برب في السوس في فنكسوس ياسر الجهل ياسر الجهل هنا الشيء انت كتبتك تشاهدك ولا تشاهدك هيعملت مشكلة احنا لما كنا في بلاد يعني نصلي وانت كنت هكي عامل سبعي يعني نحركوا شوية والشافعية لا يحركون فقط يعني ليش مش فقلنا فقال لي عنيش قلت وراء واحنا هكا من اهل المغرب تلنا نقولوا قال قالي نهل المغرب منين؟ وش هو ما تهبتم علمني كنت جيب الشاي بذاي لك ليه علمت وانك مين أوه أوه. <تصفيق> كان هنا أنا روايات وعارف فرق بين يعني رجل كبير يحكي معك كتب السياسة يقول لك ما نعرفش وحلو تعب وبين لهنا يعني أقل حاجة تصير مشكل عارك ضرب كل شيء كل شيء في الجامعة ممكن في البيت مكتوب بقى يمكن في الوقت بكر يخافوا يعني يقول لك نعمل عارك يسمونه يسمينه ما في مدة فاكثر فيهم نبحث حتى على أطر الحجر أو من سيبة يعني الأمور شوية، ده هو تشوف الجامعة ما مشكلة، اللي عارك واللي يلعب، بده خاصك كبار بده خاصك الكبار سانحون الكبار أنا قاعد يشوف في رجال الكبار هم أكثر ناس يعملوا مشاكل، أكثر ناس. <تصفيق> كل شيء. <تصفيق> كل شيء. يتعارك ويسب وبعضهم كلام ما يتقالش أبداً، كلام ما يتقالش. والله كل نظر متربونه والله كل نظر مخبراس هذا عمره سبعين هك يقولوا في الجامعة هذا كذا تعلمون أن يتحدثون عن الكرة وعن الهداوة والهداوة والاستقرار واللي قامك عليه يا سيدي كل تلبية أخبرنا الناس نعرفهم في شو مع يصلي ودائمًا بعد المغرب والعشاء طلع حك الشكبة ذاك نعفو عنك شيء يا بنتي يا سيدي كل يلبسين طاقية زامن دوم أنا المحترمين في الجامعة كل رجال هك الرب هك وانظر تسمع كان شد شد يوم اثنين خنجو بعضهم وين ياخذ أشياء البراز وإنتو ليخليه يمله هكذا واحد عمره خمس أو وهو ما ضحك آه في الجنب آثر القات انا في الأخير عايش في تونس ما شو استكشف إعلم أنكم في تونس ها أيوه أهل المغرب دين مشك دين ما الا لا نعم كم هذا قال و حدثني اخي عمالك عم نافع عبد الله بن كان لا يزيد على الاطلاق <تصفيق> لتسليه لتصبح المكان ونعلم هو حسن اي مستحب فقط الا اهل الظاهر راوه فرضا سواء كان مسافرا منفردا في جماعه نعم واستدلوا انا ان وجدوا ما صلى بأرضي فلا تصلى عن يمينه لا وكأنه مأخوذ من أهل كتاب والله أعلم ورؤيا من طريقة عثمان سلمان الفالسي وقفا والله أعلم ولكن لا يفضل كذا يعني لا حتى في الوقت لا ولكن هو مل أي هذا بخل خربت علينا خير خارج مرزي لا يقوغادي لسطورة في حيان اليدان والأحداث اللي عندي كان عزيزان يارا بحادثة بلاد أنه يؤذن فكل واجه بذن لم يدخل الفجر تمام؟ يعني هذه الصلاة الوحيدة التي يؤذن لها قبل وقتها نعم والثاني هو أن ابن أم مكروف حتى يقال له أصبح إذن الثاني أصبح ليس في الأول نعم <تصفيق> وها مما يعني رواه بعض أهل العلم قلبا تمام؟ إن ابنه لمكتوم لا يؤذن بلنفق لشرب حتى يؤذن بلذاب بعض العلم جعله قلبا إلا ابن الحبان قال هذا ليس بالمطلوب ولكن مرة يؤذن الواحد دولا مرة يؤذن لا فلوه وهذا من فقه ولكن المشهور لا الله عالم فالمعهود يعني من الحفاظ أن علان هو يؤذن له ابن الحبان اشتهى قال ممكن الحكي أنه يعني واحد كل مرة واحد يؤذن عليكم هذا القلب الغير الضالف في, في هذا الفن لا يقول هذا أب نبي المكتوم على اللي داشتهم مشكلة على واحد سبق له ليس بالقلب الذي يضره في الوثيين نعم طيب قد حدثنا سيدنا الله شدناه من ملكي بالحديث هذا، ولكن لما هالفت إي على التوم أزيل، سب <تصفيق> شدته، شدته رج، لأنهم يعني, يعني يستدلون بفعل يعني ابن عمر وليس بنرى رفعه. لان ابن عمر ترك ذلك فذهب الى تركه، طبعا يعني سواء يعني القاعدة قوية ولا مش قوية يعني لهم قليلنا يعني فلت بها من هذا المجر تماما من الرافض، وبن عبد البر يقول يعني الله يرحمه يقول أن الاندلس المالكيه كانوا يعني فريقين من المالكيه فريق يرفع ويقبض، وفريق فهمت لا يرفع ولا يقبض. قال يعني صلي وربعتنا ما عنيش حتى مشكلة. تمام؟ يعني كانت المسألة مستساغة مقبولة يعني. فما فريق يعني قبل النقل عن مالك يعني في الرفع والقبض والفريق الآخر يعني يقبل ابن القاصد المصري صاحب المدوي. فقال يعني كنا ما مشكل. مشكلة. إلا عند أهل الجهل فرضنا مشاكل اللي مين قمدوشي العظم يعني في بعض المسائل هذه لأنه لهم مواجبات ولاهم فراغ المسألة الكل هاي من ذلك مصطحة كلها خالفنا هايهم ونقرب نعمل برع عن شيخه أحمد بن هاشم وينقل هذا الإمام عن شيخه يعني قال كان إمامنا يصلي تمام ويرفع يده تمام؟ ويرفعوا يديه طبعا مفضضا ورفع فقال ابن عبدالبره عليش ما تصدلناه شكل قالينا نتبعوا انت نقويوا المسألة دي قال لا منحبش لمشاكل خذونا هكذا فقال ما الامام ما حبش قال لقريت عليهم الكل يذهبون الى ريويت ابن القاسم قالوا منحبش الخالفة مسألة ايش حاجة ايه على كل ولكن ما هنا نشوفه في الحديث ما حاجة ناقصة قال كان إذا فتح رفع يديه حدوى من كبير وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كبير تمام؟ هكذا ما هو المثل عنكم يعمل يعمل قال أحسنت وقال سمع الله لمن حدوه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما ولم يذكر إذا هوى الى الركوع شوفوا الله القلب كان رفع من الركوع ما الآخر الهبط ولكن منقول من طريق آخر وهذه تلك الزيادة رواها يعني غير يحيى بن يحيى لقيت عن مالك نفس المثل فيه تلك الزيادة تمام وأنه إذا كبر إهواي من الركوع رفعه ونظام رفع رأسه من الركوع رفعه نعم ليس فيه هذا التشابه هاه ليس فيه هذا التشابه أي ما فيوش لأنه يقول في... طبعا قل وكان لا يفعل ذلك في السور فهذه المواضع هي المبلوعة في الراحة. وإن كان بعضهم يعني نقل حديث وئل بن حجر أنه كان يرفع كل ما خفضاً ورفع فجعلوه في الكل. تمام؟ وتلك اللواية لا تستطيع معها بهذه. هذه الأثبت وهذه الأصحف والطرقات. نعم. حدثني <تصفيق> احنا ما يعيش كبيرة بسي. تشوفوه ما ادفعش بالخالف للسنة وعامل وعامل وعامل وابتدع وهجره وماش كلموه وماش سنوه هديه. ليش فيكم هؤلاء بيه كسائس و على هو اكبر كذاب هو اكبر المصايب الكل فيه هو على هايه ايقلبها الدنيا هو تشوفه فتاك نمان ما يخلي ما يعمل من الكبار ويجي في هذه وانه ايمان السنة روحك سعادة عليم الله صلى الله عليه وسلم كل خفض رفع صلاته على, على عن من عن يحيى بسعيد عن سليمان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال وحدتي عن عن رسول الله قال صحيح ولكن مالك لما ذكره هنا يعني لم يذكر فيه الرفع والقف ذكر فقط التكبير في الرفع والخفض ولم يذكر الرفع اليدين هذا يستدل أنه أبوه رأى اني لا اشبهكم بصلاة رسول الله، وما فيهاش رفع وخفض فهمنا؟ فكان تكبير في الرفع والخفض. لذلك يعني, يعني ما يعني ربما قوى الجانب الثاني في مسألة الترك يعني ما رواه ابن عمر ثم تركه ابن عمر من فعله، وثم يعني استدلال بأفعال صحابه الأخر أنهم ما كانوا يرفعون. ولكن الفريق الثاني كذلك له اثار يعني احتج بها انهم كانوا يرفعون ونقل ذلك 13 من الصحابه منهم ابو هريره هوا ومن عبدالكتاب ذكر لوات ابو هريره انه كان يرفع يديه كلما خفض ورفع وكبر فقد هذه زياده مع هذا الحديث ناخذ الكل ما ناخذوش الناقص ناخذ الاتم تمام علي كل واتنازعوا في الباب هذا ونحكيله كل استحباب في ولكن كلهم يعني يريدون الاقتداء بالسنه اعتناد السنة على كله تبشتهاد وننسى دي ما زال مش, مش تقول مقطوع وانا مقطوع مثلا متجاذبة الله اعلم نعم ابو, أبو حنيفه كان يحب شكون يارف عقود بينا اللي يارف عن شيء عاد صلى بجنبه عبد الله بن المباركة كان الله مغاكبر بعد ما كان مصدر وين له وانا يعني تعمل اي <تصفيق> ابو حنيفه ديما يعني مشاها كنت البن. من منطق قال المبارك مليش باش انتير كبرت معه فانتفعت يدك مليون قال ابو حليم قال رجع حياته وخلنا خدب تكبير اللولة بس ابو حليم لأ تعشف انت كل واحد عنا على علينا الموضوع هاي قال وحدثني عن مالك عن النجاه عن سيدنا عبد الله بن عمر كان ينفد بن صالي كلها خمسه وحدثني عن مالك عبد الله بن عمر كان ينفد حصيته Powiem, to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 ويقرأ بهذه الآية. عملوه على القنوط. وهذه في حروب الردة مكانها ابو بكر يقنط في الصلاة. نعم. سران. قرأ وحداً عن ذلك. نعم. سران. قنوط. قل فسمعت وقرأه بهذه الآية. ومنهم من جعله أنها يعني في قراءته يعني كان في مذهبه رضي الله عنه يقرأ في كل ركعة من القرآن أي لأم القرآن وسورة وهو مذهب عند بعض الصحابة نعم قال وحدثني عن مهيك عن نفه أن أعبد الله إلى كان إذا صد رعلاً يقرأ في الأروح جميعاً في كل ركعة لأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ رحياً من سورتين والثناث في الركعة الباعية من صليق فرض ويقرأ من ركعتين والمغرب كثير من يوم القرآن وسورة سورة ما كان يقرأ الأول هذا أنها ليست في القنوط على تلك الآية التي قرأتها، نعم. ولا بأس به، لا, لا يعني لمن قرأتها فلا بأس لذلك نعم. لمن فلا بأس، نعم. عن من قال صلّيتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع هذه دروس الطهينه والنفي محمد بن ابراهيم هذا الله عليه على عن هو رفع الصوت بالقوه رفع الصوت بقوه هذا هو الذي سجله صلى الله عليه وسلم أما يعني من كان يقضي صلاة على ذهب مالك المثلن وقد فاته جهر فليجهر ولكن لنفسه تمام؟ فليجهر لنفسه ولذاء سبيره إنما لهناه يعني الأصوات قوية وتفعت بحقه اختل السماع واختل الفشوع واختلت الصلوات علي الله قال فلينظر أحبكم بما يناجي قبله نعم عن آل سليماني لأنه قال قطوة أهل ببن رمضان رمضان فكله كان يقضي سيد الله رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه صلاة انا حدثني عن مالك عندي رساله دينيه كامله والله راسلوا وقالوا هذا عمر كان اذا فاته من الرسائل عمي امامي في مجارا من سنه دينو كان عبد الله او حدثني عمامي انه في الحجوه اللي من شان يوم ان في <تصفيق> بقاء بصوره Nie 10 co stoi, nie